بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اخواني يتساءل الاخوه عن الواقع والاحداث التي تتداول هذه الايام خاصه وانتهاج الطاغوت في هذه البلاد منهج تشويهنا باعتماد الشائعات هذا الواقع يتطلب منا ان نكون حذرين في كل ما يحاك ضدنا تكلمنا منذ مده وكرروا انهم لن ينام لن يطمئن لهم جانب حتى يؤذون وحتى يجرون الى ما يريدون لنا فلذلك الحذر الحذر من الوقوع في حبائلهم لعلكم تابعتم هذا الذي جاء به من أرشيف السلسيم عدو الله كيف يتكلم وكيف يهاجم والله إني لأعجل أن يكون مثل هذه العاهة رئيسا لحكومة والله لو كنت أنا مسؤولا في هذه البلاد لا أرضى أن يكون ماسحا لجزوتي إنسان عاهد إنسان فيه حقد أعمى حتى أنه غابت عنه الدبلوماسية في الحديث رجل قريب من أن يتكلم بألفاظ سوقية اليوم كلها المهم لو تتابعوا الحديث عن السلفيه الجهادية الحديث عن إلزام النساء بالحجاب الحديث عن كذا وكذا وكذا مما يريدون أن يوهم به هذا الشعب المسكين الذي عاش في ظلمات الجهل والتجهيل لمدة عقود حتى يغرس في عقله أن ناء كما يريدون متطرفون نريد أن نعود بهم إلى قرون إلى الوراء والاشكاليه لا تكمن في هؤلاء الطواغيت فمخططاتهم معلومه الاشكاليه هي في ابناء الاسلام ابناء الاسلام اولا هم نح الإشكالية اننا لا نعي طبيعه هذه المرحله ولا متطلباتها ولا نفقه واقعها وما يتت ي... يلت... م... وما يتوجب علينا القيام به تجاه هذه المرحلة، فعلينا أن نكون حذرين إخوان. الأمر الثاني هم اخواننا الذين يخالفون المنهج، اخواننا الذين أبوا أن يفهموا طبيعة هذه المعركة. الذين أصروا على أن يدخلوا في هذه اللعبة الخبيثة بما يسمى لعبة الديمقراطية أو الانتخابات أو غيرها من باب المصلحة وإذا خططتهم أو كلمتهم يتحدثون عن مسألة إذا تركنا نحن الساحة فإن أعداء الدين سيمسكونها ثم يطالبوننا بالكلمة التي صارت مثل الصنم، ما البديل؟ ما البديل؟ ما البديل؟ سبحان الله البديل بين وواضح كما بينه مشايخنا واخواننا البديل هو العلم والدعوه والجهاد لا مناص عن هذه الثلاث ان نتعلم ديننا حق العلم ان نفهم معنى التوحيد مثل ما تكلم الاخ قبل قليل ان نفهم معنى التوحيد ان نفهم ان نعرف هذا الرب العظيم نعرف صفاته نعرف حكمته نعرف لماذا خلقنا ما هي الغاية من خلقنا ما هي رسالتنا أن نتعلم ديننا حق العلم وأن نخرج به للناس ندعوهم إلى هذا التوحيد ونحذرهم من الشرك الذي لا يمل ولا يكل الشيطان ولا أعداء ديننا من بثه في صدور هذه الامه ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مناجزه أعداء الله الجهاد لا معاصة عنه والجهاد ماغن إلى لقيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقوم بهذه الفريضة التي هي ذرة سلام الدين إلا أهل الطائفة المنصورة فعلى إخواننا الذين يطالبون بالبديل يطالبوننا بالبديل أن يفقهوا أن يعلموا حقيقة الرسالة التي من أجلها خلقوا سبحان الله يا أخوانا إذا سمعتم خطابا فاعلموا أننا نريد الخير لكم والله إنا نحب الخير لكم ولا نحب لكم أن تسلكوا سبيلا لا يرضى عنه الله ولا رسوله مهما جئتم بالتأويلات ومهما تذرعتم بالمصالح فإنه سبيل لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسوله الدين لا يقوم إلا على المفاصلة لا يقوم إلا على الولاء والبراء اوثق عمر الايمان الحب في الله والبغض في الله فكيف يتم بغض لاعداء ديننا ونحن نجالسهم ونسيرهم اذا لم يكن هناك تمايز ومفاصله اذا لم يقم فسطات لاهل الايمان مقابل فسطات لاهل الكفر فانه لم تقوم لنا قائمة المنطقة الرمادية ليست لها وجود في دين الله يا أما أبيض إما أسود أبيض أهل التوحيد والإيمان وأسود من سود الله قلوبهم ووجوههم من أعداء هذا الدين أما منطقة رمادية يختلط فيها الأبيض والأسود فلا يقبلها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشريف فيا أخواننا تعلموا التوحيد تعلموا معنى هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تعلموا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت سبق الكفر بالطاغوت قبل الإيمان لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون مؤمنا حقا موحدا حقا إلا بالكفر بالطاغوت الآية التي ذكرها الاخ في كلمته قبل قليل انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حديث لمن الخطاب موجه لمن موجه للمؤمنين بان يتخذوا ابراهيم ومن معه اسوه لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم يطالبوننا بالبديل تسالوننا عن البديل منذ عقود ونحن نسمع البديل وانظر الى الله سبحانه وتعالى لما قالنا لم لا تتبع الشيطان ما قالش لا تتبع لا تتبعوا خطوات الشيطان انظر الى البديل الى ماذا اوصلنا البديل من الثمانينات ظهرت الفرق اليساريه الموسيقيه التي تغني ما يسمى بالغناء الملتزم والاناشيد الملتزمه طرحت مسألة البديل يجب علينا أن تكون لنا فرق أيضا ملتزمة أي فرق ملتزم كيف؟ بالموسيقى زاد، فكتب أحدهم يحلل ما حرم الله ويلوي أعناق النصوص ليبين حل هذه الأشياء لن نريد أن نتكلم في هذه الأشياء ولكن نريد أن نبين كيف نتابع خطوات الشيطان هم ينشئون شيئا؟ فنحن نطالب بالبديل فنتبعهم نتبعهم شيئا فشيئا وهكذا لازم عندنا مسرح بديل وسينما بديل وحتى نصل الى مرحله الان صرنا صار اهل الاسلام هم الذين يخططون لمشروع السياح اي سياحه, سياحة العهر والمجوني والعري لا اصبح اقول إخواني لأننا لازلنا نرجو الخير فيه أصبحوا يروجون للسياحة في تونس ويدعون الغرب بعجاره وبجاره أن يقدموا الى تونس لأن شيء قال لك الاقتصاد قائم على شيء هذا في أحد المرات في السجن أرسل أحدهم إلي سؤال انظروا لما الإنسان يعظم العقل في مقابل النقل نحن أهل السنة والجماعة نعظم العقل ولكن نعظم النقل أعظم مما نعظم النقل لأن العقل في كثير من المسائل عاجز على أن يرقى إلى النص الإلهي والنبوي انظروا إلى هذا السؤال قال الله سبحانه وتعالى تحدث عن الأنبياء وتحدث كيف نصرهم وأهلك أعدائهم فلماذا لم يتحدث بعد نصر الأنبياء عن الاقتصاد كيف بنى الأنبياء معنى الدولة فيها اقتصاد قوي ومنظومة اجتماعية متماسكة وغير ذلك شوفوا هذه الأسئلة قلت سبحان الله القرآن يجيبنا عن كل شيء مهما كان صغير كبير القرآن يجيبنا أولا وقبل كل شيء هؤلاء الذين يعظمون العقل هم اعجز, أعجز الناس عن استعمال عقولهم لما ينفعهم في دين الله الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الأنبياء وصراعهم مع الكفر وأهلات ثم يتحدث كيف نصر أنبياءه لما نصر الأنبياء والمستضعفون من الذي بقي في الأرض؟ ما الفائدة أن يحدثك الله سبحانه وتعالى بعد أن مكن للأنبياء وأهلك أعداءهم ما الفائدة أن يحدثك كيف عاشوا وعلى أي أسس اقتصادية كان بناء دولتهم ما هي الفائده ومع ذلك لو قرأوا ايه الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هذه الايه تغنيك عن كل منظومه اقتصادي نجاح الاقتصاد مش باستخدام سياحه العري والعهر والزنا قيام الاقتصاد إنما يكون بالتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوى لفتحنا عليهم بركات مش من السماء فقط من السماء والأرض تتحذف عن الاختيار حدك أعطاك الله سبحانه وتعالى الجواب تتحدث عن البديل هو البديل موجود في كتاب الله لكن أين نحن من كتاب الله نحن نقرأ كتاب الله حروفا ولا نقرأها من